ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بِكَ شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى وبشرى للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبو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 ولا تكونوا كاللاتي نقضت عهدهن من بعد قوتهن ان كنثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم ان تكونوا امه هي اربا من امه اننا يبلوكم الله به ولا يبين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 ولا تسألن عما كنتم تعملون.